يومهم ذارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد يومهم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك God